بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاريات ذكرا إن إلهكم لواحدا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 أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وقلنا سرابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإن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 بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَا عَنِ الْأَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Oma كَانَ lana alaikum min sültaan, bel kunntum qawman taavien Fahak عليna قَوْلُ rabbina inna lada ikoon Fahawaynaakum inna kuna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 هَلْ لَكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لِلشَارِبِينَ لَنْ فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ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 فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن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 لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّ جئنا انتم تخرجوا في اصل الجحيم طلعكم كانه رؤوس شاطئ I've <laughs> been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 فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِجَازًا بِنَشْرِيم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِذَا أَصْبَحْتُمْ أَرَهْتُمْ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ قَالَ إِنِّي شَقِيٌّ فَتَوَلَّوْا عَنِّي مُدْبِرِينَ فَرَاضُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالُوا أَنَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ زُفُونًا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 فلما أَسْلَمَا وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء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 Kõik unees ja tiosetelestel Vieti và seltsed leab om Seth, justet meid javik pe Bisim Island كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعذا وتذرون أحسن ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ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 فَسَاهَمَ مَا فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين لنبث في بطنه الى يوم يبعثون أَنَبْتْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ شَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ أَسَخَفْتُهُمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ ثُمَّ إِنَاتَوُ وَمُمْشَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِسْكِيمٍ لَيَقُولُونَ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 فأتُ بكِتابَابِكُمْ إِ كُ تُمْ صَادِتِين وَجَعَوا بَينَ بَينَجَِّةِ نَسَبَاء وَلَ قَدْ عَلِمَةِ الْجَِّةُ إِهُم لَ مُحظَرُون سُبَبحانَ اللهَّ عما يصفون إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا بَنُو وَصَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ كفروا به فسوف يعلمون ولقد ثبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى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 فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا